خالدين فيه وساء لهم يوم القيامه حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين ونحشر المجرمين يوم يذ زرقا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 داعي لاعي وجله وخشعت الاصوات للرحمن وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا الله اكبر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 صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وعنت الوجود الحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم وما من يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف فلا يخاف ظلم من ولا هقما وان كذلك انزلنا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرات فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما